أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم اقترب للنيث حسابهم وهم في غ ف ل ة معرضون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 قل ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم بل قالوا اضعاف احلام بل افتريه بل هو شاعر فلياتنا ب آ ي ه كما ارسل الاول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 ق ب ل كل ا خ ل د أ ف نفس ذ ا ئ ق ة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه و إ ل ي ن ا ترجعون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 من أطرافها أفهم الغالبون قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إ ذ ا ما ينذر و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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر و آ ت ي ن ا ه اهله ومثلهم معهم ر ح م ة من عندنا و ذ ك ر للعابدين و إ س م ا ع ي ل و إ د ر ي س و ذ الكفل كلا ن انهم كنتم تتقون وكلا انهم كنتم ا ت ت ق ي ن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 إ ن هذه أ م ت ك م أ م ه واحده و أ ن ا ربكم فاعبدون وتقطعوا امرهم بينهم كل إ ل ي ن ا راجعون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 لو كان هؤلاء ي الهه ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إ ن الذين سبقت لهم من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 موسوعه ك ا ل م ل ا ئ ك يومكم ة هذا ا ل ذ ي كنتم ل ل ع د و ن ي و م نطوي الاسلاميه س م ء كطي ج ل ل ك ت ب ك ا بدأنا أول خلق ولقد ع ع د ا ي فاعلين ن إنا كنا ا ل و كتبنا في الزبر و من بعد الذكر أ ن ا ل أ ر ض يرثها عبادي الصالحون